قيم البنزر بأسا سديدا لذلك الخوى البشر mais on a de le այլ եվել ապտ աստ ապտ աստ أَوْجِهِ وَجْهَكَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْتَ حَرِيْمُ الْأَخْوَانِ الرَّحْمَنُ كَبَّرَ كَوْنِي رَكَارَ سَارِعٌ إِنَّ اللَّهَ يَنْعَمُ فِي ذَلِكَ فَانْذُرْ فِي لرا لك يا يوني ستعذب انت يوني يرلمي يا اسط Ooh, <laughs> عيدا جول تنحسبك أن أعاب الجزء والوقت моей marriages karl as hersessions no se ocupe Duo 둘َّ Ե-Ե-Ե-Ա-Ե ե ե ե Oh God all you نظرتنا فوق لازم وابعاد و احساس عين منه امتد ينتن من ضواب يقولون <تصفيق> قصوا على الكناب أهوهو من العزق إنا ونزلتنا يرون القمر على K Calvini, mondoNetflix, diversity and Ehd uma estilESAIA drop Nukela, Highored Veja Shahmat, Oh, come on, oh, Oh the man عن لم يكن من نور سيكون من ظلمني من اعترف وسعونا Bye. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ما هو منه ما هو منه ما هو منه ما هو منه ما هو Աwelt Ադ հուրանայ պանայըն ա hating and a <laughs>